يدودون عن ديارهم يدودون عن أعراضهم لم يستسلم وكيف يستسلم من يحمل روحه على راحته ويقدمها إلى رب العالمين ويقول هيا قتلوني شهيدا يا رجالات غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا لأن نكون رجالا فرجالاتنا صاروا عجينة يا رجالات غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون يا رجالات غزة جاهدوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون نحن أتباع مجلس الأمن والعدل تخوضوا جهادكم وتركون إننا الهاربون من خدمة الدين فهات حبالكم واشنقونا نحن موتى لا يملكون ضريحا نحن جوعة لا يملكون عيونا يا رجالات غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤون نحن إخوانكم فلا تشبهون نحن أصنامكم فلا تعبدونا. نتعاطى المخدرة السياسية والقمع ونبني مقابر وسجون حررون من عقدة الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيون أمطرون بطولة وسموخة واغتلون من خوفنا اغتلونا نعم اغتلونا من خوفنا اغتلونا ما أجمل والله هذا الجهاد الذي يفعله إخواننا ونحن قد بدأنا والله منذ القديم إلى اليوم لا نزال نرى لإخواتنا أمثال هذه الانتصارات وحال أحدهم هيا قتلوني شهيدا قتلانا في الجنة وقتل أولئك اليهود في النار لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام في ضع بصمتك كيف نستطيع أن نضع بصمة في فلسطين كيف نستطيع أن نداوي الجرح في غزة وفي فلسطين ما هي البصمات التي أرسلها إلينا أبناؤنا وأخواتنا لا يزال جرحنا ينزف وبالتالي لا يزال الجراح لا يزال العلاج منا مستمرا في هذه الحلقة ونسأل الله تعالى نكشف ما بهم وأن ينصرهم وأن يجعل رأي الإسلام والتوحيد والجهاد هي التي تخفق على بيوت إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي جميع بلاد الإسلام. نحمد الله أن يسر لنا معكم هذا اللقاء فأنا أرحب بكم وأرحب بأبنائي الدائمين معي بأخي عبد الرحمن وفادي وياسر ونسأل الله تعالى أن يأجرنا جميعا على ما نفعل وعلى ما تفعلون وأن يجعلنا على الأقل قد قدمنا ما في استطاعتنا لأجل نصرة إخواننا هناك أنا أرحب بكم يا شباب ونسأل الله تعالى أن يكشف ما بإخواننا وأن حقيقة بعد الحلقة الماضية وصلني عدد من الرسائل حقيقة على هاتفي ووصل بعضها في الإيميل من إخوة مجاهدين هناك في غزة آخرها اليوم وأنا متوجه لأخطب الجمعة كنت في الطريق أقرأ بعض الرسائل في هاتفي فكان قد وصل إلي رسالة من أحد المجاهدين هناك يبدو أنه أخذ هاتفي لما قلنا رقم الهاتف الأسبوع الماضي على الهواء وكذلك موجود في الانترنت فأرسل إلي طال يا شيخ أنا مجاهد الآن في غزة وخارج إلى الجهات إلى بعض العمليات فاسأل الله تعالى لي أن يرزقني الشهادة ما قال يردني إلى أهل سالما أن يردني إلى زوجتي وأبنائي المسألة معلقة بالشهادة كما قال الصحابي لرسم قال جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة الله عز وجل لما وصف اليهود قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة اليهود يقولون له إذا انتصرت في غزة سوف نزيدك نضع عليك نشانا أو نزيدك شريطا أو نضع عليك نجمة أو, أو نعطيك مالا فهو في الحقيقة يزيدونه رغبة في الحياة وبالتالي يزداد تمسكا بالحياة فلا, فلا يستطيع أن يقدم إقدام من يرجو الموت قبل أن يرجو الحياة قبل أن نسمع عندكم يا شباب بلا شك كان في جعبتكم الكثير حقيقة خلال الأسبوع المنصرم يعني رأينا أنواعا من الجهاد من ضمن هذا الجهاد يعني ما ذكره الله عز وجل في كتابه لما قال وحرض المؤمنين على الكتاب تحريض المؤمنين باللسان ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر جاهدوا المشركين بألفنتكم بألفنتكم وأموالكم إلى آخر ذلك أحد الإخوة الذين نحسب أنهم جاهدوا بألفنتهم وكان له بصمة حقيقة في الاطلاع على الوضع في غزة وأنتم تعلمون لما يكون مراسل لقناة فضائية ينقل فضائح اليهود ومن قتل ومن قتل من اليهود بلا شك أنه يستهدف أكثر ما يستهدف غيره هذا قد عرف اليهود عنه أحد المراسلين لقناة دليل الفضائية فقصفوا بيته وفيه أمه وإخوانه ومع وجود هذا القصف مع أنه موتى إلا أن الإخوة لما أرادوا أن يقدم لهم التقرير في النشرة أبى إلا أن يخرج بنفسه وأن يقدم هذا التقرير قدمه في الحقيقة وهو متأثر جدا، ويعني وجاهه الخبر قبيل التقرير أن بيته قد قصف وأن أخاه قد استشهد وهو الأخ مهران عيسى جزاه الله خير مراسل قناة دليل الإخوة في يقرأ جزاه الله خير المقطع من الإخوة في قناة دليل نعرضه لكم ثم إن شاء الله تعالى سنتصل به لنعرف بعض الأخبار عن عن غزة فكونوا معنا. أبينهم كن مثلهم في جوهم ضع من غزة أخون مهران عيسى عظم الله أجره طبعا قبل قليل قصف منزلكم واستشهد خوف رحمه الله وسال الله عز وجل أن يجعله في جنات وفي علیین وعظم الله وأجركم وأحسن عزاءكم ورحمه الله وغفر لميتكم مهران نعم نعم أسمعك يعني أنا حقيقة الإخوة طلبنا منهم أن لا تحضر على قلفي وأن نلغي الحج حج الأقمار الصناعي لكن أصريت حقيقة أنك تحضر رغم هذه المأساة وهذا الألم ويعني على الأقل أترك لك في نصف دقيقة ما الذي يمكن أن تقوله ما الذي حدث فعلا الآن يعني بصراحة أنا بغزة مفصول مفصولة قسمين الجزء غزة والشمال قسم والوسطى وجنوب قطاع غزة قسم أنا أهلي وأنا أسكن في المنطقة الوسطى في مخيم لبريج طبعا حصرت في المنطقة التي يعمل فيها بها وما زلت هنا في مكتب قناة دليل لكن لما التي وردتني قبل قليل أنه تم استهداف منزلي ومنزل أحد جيراننا منزلي يدعى لي والدي هو محمد خميس عيسى ومنزل جارنا وهو وليد فاضل الجميع يعني يخفي عليه الأنباء ولكن تسربت لي بعض الأنباء تفيد جسد شهاد واحد من إخوتي وهو همام محمد خميس عيسى محمه الله ولكن المعلومات تشير إن, أن أهلي جميعهم كانوا في المنزل عندما سهد المنزل ولكن معلومات تردني تبشرني نباني أهلي يعني بخير ولكن الحمد لله رب العالمين نحمد الله عز وجل ونشكر أحد أهله النعمة هو يعني تمن الشهادة كان يتمناها دائما وأنا سأبقى أتم الرسالة كما بقي هو حتى النفس الأخير واستشهد هو مقاوم وأقولها بكل فخر هو من كتائب الشهيدات في الدين القساة ما أقولها بكل فخر واستشهد وأنا مستعد أن أقدم كل أهل شهداء وكل أقاربي شهداء وأنا أولهم مستعد أن أقدم نفسي شهيد. أنا في عملي هنا وجاهز. وصل رسالة لكل العالم لكل الأمة أن هناك منازل مدنية تقصف هناك أطفال يقتلوه هناك مساعد ترمل أمهات أطفال جميع في غزاشون في مأتاح أين العالم منزل يحتوي على أكثر من ثلاثين شخص من طابقين يقصف في طارف 16 يعني لما أتأكد يعني من بقي من ولكن على كل حال ألمبال أولية تفيد بأن المنزل لم يتضرر كثيرا إنما المنزل المجاور هدم بالكامل حتى لا أخبروني بأن أخ واحد فقط ليستشهد مع أني يعني لا أعتقد أن أخ واحد ستشهد بعد استهداف منزل بطارة إفسد 16 أتمنى حقيقة وأنت استمع لي الآن يا مهران وأنا أحييك أولا على صمودك وصلابتك وعلى إصرارك على الحضور وإصرارك على تأدية رسالتك هناك رسالة يجب أن نوصلها للعالم يعني أنا لست أفضل من الناس هناك من قدم عشرة وعشرين شهيد من نفس الأيلة أنا مقصر لمقدم سوى إلا أخ واحد الناس ال المواطنين في قدم واحد واثنان وثلاثة وأربعة وعشرة القضية يسمى هي هي. يسمى أنه كان يريد أن يخف قبل أن يقتل الاتصالات غير قادرة ولكن يعني إن, ح... إن يعني تمكنت من أن أتصل بأحد من أهلي فهم يعني حاولوا أن يخفوا عني يعني حفظا على مشاعري شون يبتعد يعني عن المنزل يخافون يعني هناك يعني نح لا تستطيع لهم <تصفيق> سبيل الله وما ضعفوا ما والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا بنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآساهم الله ثواب الدنيا النصر وحسن ثواب الآفرة والله يحب المحسنين الإنسان إذا تخيل حقيقة أنهم بمثل هذه المصاب أنهم بإذن الله تعالى أنهم شهداء وأنهم بإذن الله يشفعون فيهم يوم القيامة يهون عليه مثل ذلك وأنهم قد أقدموا إلى ما هو خير لهم حقيقة أنا الأخوة انا من شدة حرصي عليه دبرت رقم جواله فأنا كنت أتصل به أثناء العرض فما أدري الأخوة كنترول هل تيسر لكم الاتصال به طيب حاولوني أن أنا أتصل ويقول لي الرقم مقفل معنا عبد الرحمن إذا تحاول فيه إذا إذا رد علينا المقصود أيها الأخوة أن هذا هو نوع من الألم ولا شك أن ما يعرضه الإعلام من خلال الصور التي تنشر بلا شك أنه يعني أمر واضح والأطفال الذين يرفعون وهم محترقة أجسادهم بلا شك أنه أمر ظاهر والله تعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن يستطيع بإذن الله تعالى والله جل وعلا يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال الله سبحانه وتعالى فانتقمنا من الذين أجرم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ووالله لينصرنا إخواننا بإذن الله تعالى في فرصين وفي غزة ولا, ولا نقتلن اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتل فهم على طبيعتهم يختبئون تعالى فاقتل قال إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود فنسأل الله تعالى أن يعجل بهذا النصر وأن يثبت إخواننا والله إن ثبات أخينا مهران وثبات من معه من الشباب وهو كما قال يقول أنا مجاهد نعم أنت مجاهد وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القاتل المشركين جاهد المشركين بألفنتكم وأموالكم وسيوفكم فأنت من المجاهدين أنت تحرض الناس أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام وحرض المؤمنين على القتال أنت محرض المؤمنين على القتال فجزاك الله خيرا وجزى الله أيضا كل من كان من إخواننا الصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون الصوت الصادق الصوت الثقة الصوت الصريح من غير لبس ومن غير تغيير ومن غير إخطاء حقيقة ينقلونه صدقا عن أحوالي إخواننا في غزة أو في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان والشيشان أو في غيرها ونسأل الله تعالى أن يتقبل من مات منهم شهداء نودي أنني أستمع عليكم يا شباب إلى أن يكون معنا الأخ مهران إذا تيسر أن نستمع إلى اتصالها تصدر عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم خطر لي تساوي الفترة الماضية فأقول هل ما يحدث في غزة هو عذاب من الله عز وجل أم هل هو ابتلاء yeah. وما الفرق بينهما العذاب والابتلاء يجمعهم الألم ولكن بينهما فرق كبير انا الابتلاء يكون للمؤمنين والعذاب يكون للكافرين صحيح. أم حسب الذين آمنوا يقولوا آمنوا وهم لا يفتنون سئل الإمام الشافعي إحدى المضات فقيل له هل يمكن المرء أولاً أم يبتلا؟ قال والله لا يمكن حتى يبتلا. الله, <تصفيق> الله أكبر. الله أكبر. هؤلاء إخواننا في غزة يبتلون. الله أكبر يا أخي الله عز وجل يقول أم حسبتم من تدخلوا الجنة؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين. يعني لا بد أن يمحصكم قبل أن يمكنكم. فهم لا يمحصون دعه يستشهد ألف ألفين. نحن لم نختار شيئا إنما قدمناهم باذن الله تعالى ان يكون كذلك والله العظيم والله اني اتمنى لو انني معهم والله نحن لم نختر شيئا انما قدمناهم باذن الله تعالى الى الجنه شهداء شهداء ونس يكون كذلك والله العظيم والله أتمنى لو أنني معهم والله مثل مثل هذا السبيل الآن. لم إنما قدمناهم بإذن إلى سبحانه وتعالى لكن الرحمن في غزه إذا ثبتوا وصبر فإن الله عز وجل سيمكن لهم لأنهم الآن يفترون ونريد أن نمن على الذين اتصدفوا في الأرض الله ونجعلهم ائمه الله ونجعلهم, ونجعلهم وارثين ونري فرعون, فرعون وهامان وجنودهما منهم من كانوا يحذرون ما كانوا يحذرون لا اقل الذين تضعفوا فهم اضاعتهم الا واحتقرهم الناس الا ان الله تعالى نصرهم وارى منهم ما كانوا يحذرون اذا قد يقول قاطع وحنا اذا كان اهل غزه هم اللي بيفتلون احنا ضمن نطاق الاستلاء أو لا نحن ضمن نطاقة الاستلاء إذا احنا يعني أظهرنا لله عز وجل ما يمكن أن نقدمه وما يرضيه بمساعدتنا الإخوانين في غزة فنحن تجاوزنا هذا الاختبار بنجاح جدا لله عز وجل صحيح. أما إذا أخفقنا وتخاذلنا وجلسنا ولم نساعد إخواننا في غزة فأخفقنا بعضهم يعني يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة إلى آخر الحديث هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. السنسي. فيقول السنسي. يعني ياخذها حجة للأسف إنه الله ينصر دينه. الله أصبر. ما يحتاجون يعني. الله أصبر. فأقول له هو ذكروه وإنت تولوا يسبر قوما غيركم ثم لا يكون من ثالث. الله يجزكها عبد الرحمن. طبعا الحديث اللي ذكر عبد الرحمن رواه الطبري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام تعال. لا تزال طائفة طائفة يعني مجموعة طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. ففعلا الآن يهود مقهورين إلى متى صواريخ القسام إلى متى هؤلاء ما ماتوا نحن صرنا الآن 14 يوم دكوا قتلوا قتلوا حتى المدارس قالوا فيها قسام وفيها مجاهدين قتلنا المساجد قالوا متخبين فيها قتلنا المستشفى فيها قتلنا وإلى الآن لا تزال الصواريخ غالة يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمك طائفة مجموعة على الحق ظاهرين لعدوهم ظاهرين ثم قال شوف الوصف وهم كالإ لا الأكل عادة يجتمعون علينا تلاحظ أن غزة اجتمع حولها أعداء وأعداء لها. يقول عليه الصلاة والسلام وهم كالإناء بين الأكلة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم عادة الخذلان يقع من الصديق صح؟ والمخالفة تقع من العدو فهم في الحقيقة يخذلون كان يتوقعون نصر من هذا ونصر ومساعدة من هذا فيخذرهم يقول لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الصحابة أعجبوا بهذه الطائفة قال يا رسول الله فمنهم منهم أينهم هؤلاء فقالهم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس سبحان يعني إما في القدس أو فيما حول القدس قالهم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس أنا أرى والله تعالى أعلم بالصواب أن هذا الحديث ينطبق على إخواننا في حماس أرى أنه ينطبق عليهم وقد كان إخواننا أيام الحصار يوميا في في غزة ترى يا يمكن هذا مما لم ينشر كثيرا في الإعلام يوميا كان في غزة أيام الحصار لما كان الحصار على المرضى والحصار على الأصال وعلى الجوعة وعلى المصابين بأمراض الكلى والسرطان وغير ذلك كان يوميا يدفن من الموتى من ستين إلى سبعين شخص هذا في غزة من مليون ونصف فالآن يعني ما دام أنهم ميتين ميتين يا أخي إذا لم يكن من الموت بدل فمن العار أنتم متجبانا، لا تصدقني ماء الحياة بجلة بل فسدني بالعز كأس الحنظلي إذا أنا ميت ميت، حلني أموت تحت السيوف ولا أموت بمرض من من الأمراض، فهم أصلاً كانوا يمارس عليهم نوع من القتل أساساً، قبل لم يبدأ هذا الضر؟ لكن ما, ما, ما وقع عليهم الآن بلا شك أنه يعني فيه خير عظيم من نشر لمعنى الجهاد وأحياء لقضيتهم في الأمة. نعم. أنا ودي أستمع لكم التي المخرج يقول معنا فاصل وأذكر أن معنا عدد من الواجبات التي سنعرضها الآن. فما أدري هل طيب إذا الفاصل قريب نحن حقيقة وقف وصلنا واجبات ومشاركات كثيرة جدا يعني من من إخواننا يعني وصل قرابة الثلاث ما بين فيديو قرابة 60 إلى 70 مقطع فيديو وصل من مشاركات حول غزة وأشياء بصمات وضعت في في في غزة وصلنا أيضا قريب من هذا العدد أو أكثر بقليل صور فوتوغرافية ووصلنا عدد كبير جدا من الرسائل. والإخوة في القناة جزاهم الله خير حرصوا على أن يعني العادة يكون هناك فرصة واحدة فقط لتقرير الواجبات التي تصل منكم أيها الكارم هذه المرة وضعنا تقريرين أو ثلاثة للواجبات حتى نستطيع أن نعرض أكبر عدد ومن لم يعرض ستجدونه إن شاء الله تعالى في الموقع هذا الفاطل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساه والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله صار لنا 14 يوم 15 يوم شهر متى نصر الله قال الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب نسأل الله, الله تعالى أن ينصر إخواننا وأن يعز دينه وأن ينصر المجاهدين في كل مكان صدر ياسر أنا عندي خبر خبر جيد وخبر سيء. أبدأ بالجيد من باب التفاؤل ها. أبدأ بالخبر الجيد اللي هو أن ال... اليوم كان يوم غضب في العالم الإسلامي. وشفنا الناس بيخرجون في مظ المضا... مظاهرات حتى في دول يعني في نادر تشوف المظاهرات أحسن... فيها. سلم سلم. الخبر الجيد إنه الشعب الشعب الإسلامي ما زال بنفس الروح القوية اللي عندها ضد العدو بداية للشعب الفلسطيني. الله الخبر السيء طيب دعني ياسر سرعلق على هذا قبل صحيح. أن تعطيني الخبر السيء. هذا يدلك على أن المسلم لا يتروض على الظلم. شوف الآن الأسد يروضون حتى يكون ذليلا ويشتغل في السيرك. صح؟, صح. النمر هذا والفهد العاتي ينوي يدقون خشمة حتى يصبح يطيع هذا وإشارة عصا. المسلم لا يمكن يتروض على الظلم أبداً بلا البرباح يجلد لا يمكن أحد الأحد اقتلوني ما عندي سمية بالخياط امرأة. تجلد حتى طعنوها لا إله إلا الله. ترى هذا الشعب الذي يقاتل الآن يا جماعة هالشباب اللي في الثلاثين والأربعين والخمسين هؤلاء هم الذين ولدوا في الاحتلال ونشأوا في الاحتلال ودرسوا في مدارس كان الاحتلال ينشر فيها شيئا من المناهج وأرضعوا بثقافة الاحتلال وصحوا وهم يشاهدون في التلفزيون التفاوض تقديم مذكرة احتجاج الشجبنة هم أصلا نشأوا في في في حالات ذل مع الأسف. ومع ذلك لم يتروضوا على الذل. تشاهد الصغير قبل الكبير يريد الجهات في المسلم لا يتروض على الذل. اللهم احمه. إيه تفضل. الخبر سيء. إنه الحكومات ما لبت نداء الشعب. والله هذا خبر سيء من زمان. هو, هو خبر سيء من زمان لكن يعني نسأل الله تعالى نهدي حكام المسلمين. عم. يا أخي نسأل الله يهدي حكام المسلمين. يعني الإنسان حقيقة يخدر حقيقة من مواقف بعض حكام المسلمين التي. يحتاج منها إلى أن يكون عنده حبتين بطوله بس وشهامة ومروءة يا عشو رحمة ليخوانا سأذكرني بكل أثر بقصة ومعتصمة المرأة البسيطة اللي رأت بها الروم صاحب ومعتصمة فبعث لها المعتصم. بعث لها خليفة المسلمين جيش جرار ليأخذ حقها وحق غيرها من المسلمين الله اليوم الشعوب كاملة في النادي ولاحد بيجاوب في الحالة هذه علينا إحنا كأفراد إنه نقوم بعملنا وب بما يجب علينا إن إحنا نسويه علينا إن ما ندخل بأي شيء الصحيح ب بقلمه المعلمين أو في المدارس أو في الجامعات يوضحون كيف يطرحون الفكرة يطرحون الفكرة و و يتبناه الطغية صحيح. ما نبخل بأي شيء ولا نتصر الأشياء رخيص. أحسن أحسن أحسن الله يفعلنا حقيقة هذه مهمة وأنا أقول من الأشياء مثلا ما قدمه الأخ مهران قبل قليل يعني أنا أقول هذه الدمعات التي قدمها ربما تحرك في الناس أكثر ما تحرك على في الخطب. قبل اللي عندك فادي أيها الأخوة معنا أول تقرير التقارير الواجباتية كانت في العادة تكون في آخر الحلقة لكن لكثرتها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونسى الله ليحرمكم الأجر والتواب حتى الذين لم نعرض واجباتهم يشاهدونها بإذن الله تعالى في الموقع هي لم تضع وستبقى بإذن الله تعالى نخرج هذا التقرير تقرير الواجبات التي وصلتنا ثم نعود إليكم بإذن الله بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك لماذا يحاصروننا, لماذا يحاصروننا؟ كم يقلقنا السؤال وتمول في نفوسنا كم إعصار مشاعر الكبار خوف واضطراب توجس وانتظار لماذا يحملون السلاح في وزول الصغار ويكتبون بموتنا وهزى انتصار مزيف مزيف مزيف ذاك الانتصار لماذا يعتدون علينا بالاعتدار ويشويون وزوهنا بالاعتبار لاننا صغار صغار صغار لماذا يحرموننا ابسط حقوقنا في العيش بسلام والنوم بأمان لاننا ننكرهم ولا نعترف بهم ولن نعترف بهم لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل لأننا لن نبيع القدس ونسلم الوطن. لأننا لن نعطيهم الله أوشان به. فالقدس أرض الله التي بارك حولها. فماذا يظنون؟ فنحن لن نتنازل. لن نتنازل. لن نتنازل عن عن القدس. لأننا لن نبيع الأرض ولن نسلم الوزن وسنحيا بأمل العودة سنحيا بأمل العودة ولن نتنازل لن نتنازل لن نتنازل عن فلسطين لأننا عرفنا طريقنا ووهبنا نفوسنا لأننا نحب الشهادة ونعشق النصر لأننا نحلم ونعيش على أمل الرجوع لأننا رغم الدمار ورغم الحصار. لن نتنازل لن نتنازل لن نتنازل رغم الحصار بابا مصطفى اللهم ارحم شهداء غزة اللهم ارحم شهداءنا في غزة اللهم ارحم شهداءنا في غزة نحلو معهم يا رب العالمين اننا معهم يا رب العالمين بينهم كن مثلهم في جوهم تفضل فادي أنا في مقولة كتبتها في أول يوم قصف على غزة آه. آه تقول المقولة نتأثر وتحترق قلوبنا وبعد ذلك يمر ما يحدث فيك يا فلسطين مرور الكرام ويموت ما تبقى في قلوبنا من نخوة آنية ظال تحت كلمة نخوة آنية خط لأنه هذه أكبر مشكلة مخوصة آنية, آنية هي فقط في, في واحدها ثم تزل وهذه أكبر مشكلة تواجه القضية الفلسطينية أن الناس أول ما يشوفوا المشاهد والمشاكل اللي بتصير والذبح والقصف اللا إنساني يتأثروا تظهر النخوة يبي يسووا أي حاجة عشان فلسطين م. لكن بعد ما تنتهي الأزمة تجد أن الناس تدريجيا بتذهب النخوة من قلوبهم وتلاقي م. أنه خلاص ينشتغل في أشياء ثانية، أحسن. وتجد أن اليهود بعد كده يعرفوننا اليهود، اليهود يعرفوننا خلاص، ان الضربة اللي بعد كده حتكون أقوى من الضربة الأولى يعني. وإن كان فادي أنا لي وجهة نظر يعني حتى م. لا نقص على الناس كثيرا، ترى من طبيعة الإنسان أن يكون عنده تصرفات رد فعل، ليس فقط المسلم بل بل كل الناس يعني حتى اليهود الآن لما جاءهم من جنوب لبنان صاروخين او أو ثلاثة ردوا عليها كا كرد فعل يعني. م. لما صوريخ القستان صنطر عليهم يردونك كرد فعل لما يعني يكون هناك عملية استشهادية في في أحد ال... في تل أبيب أو في غيرها ويقتل مجموعة من اليهود يوم يتصرفون كرد فعل فأنا أقصد حتى لا نقص على إخواننا المسلمين من الطبيعي أنه كلما جد جرح للمسلمين أن يتحرك الناس لكن أنت تقصد أن أن يبقى هناك أشياء نقدمها لسلفينا حتى بعد نهاية الأزمة أنا اللي أقصده إنه إنه قضية فلسطين تكون داخل قلوبنا، لا دا ننساها، يعني مهما كان الآن خلاص مثلا عدة الأزمة، هتلاقي إنه مثلا الناس تدريجياً لا احنا ما نبغى إن هي تروح منا، لا احنا عاوزينها تكون جواهم، لا ينسوها، أحسن <تصفيق> هذا و... وهذه هذه قضية مهمة حقيقة يعني أن تبقى مسألة دينا ليست نعم. القضية فقط لأنه قتل كم واحدة من المسلمات ورأينا كم صورة للي قتلها أننا نثور، لا تبقى مسألة دين دين الله تعالى به أن هذا بلد ينبغي علينا أن نحرره وعموماً. يعني حتى ينتصر المسلمون ينبغي أن نعلم أن الانتصار له ثمن الانتصار يأكل من أموالنا ويشرب من دمائنا ويسحق جماجمنا ويأكل أعمارنا ويصرف من أموالنا الانتصار له ثمن يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قدم شهداء وقف على على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه وأخذ ينظر إليه فإذا بطنه قد بقرت وأخرجت كبده وجدع أنفه وقطعت أذناه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ضريبة الانتصار أن حتى انتصر لابد أن يقدم رجال كما قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء لا بد حتى ننتصر أن نقدم يعني الآن نرى إخواننا في فلسطين حتى ينتصر الإسلام لا بد يا جماعة أن يموت فينا الشهداء لا بد أن نقدم دماء لا بد أن نبذل أموال لا بد أن تضيق صدورنا وأن نحزن على إخواننا أما الإنسان جالس يشرب كبتشينو وياكل دونات ويبغى النصر هذا لا يمكن أن يتحقق له ما لم تبذل وتعمل ويتخذ منكم شهداء فعلا ويكون عند الإنسان يعني قدرة على أن يبذل لدينه وإلا لن, لن يأتينا النصر أبدا يا أخي حتى في فيتنام هؤلاء وهم وهم ناس على غير الإسلام ومع ذلك دافعوا عن بلدهم وعملوا عملوا حتى قد قدموا كما قيل مليون شهيد حتى استطاعوا أن ينتصروا يا أخي كل إنسان لا بد أن يعني يبذل لأجل فعلا أن ينتصر معنى صلى الله عليه من أسباني ثم أعود إليك إن شاء الله نعم من معي بشير تفضل السلام السلام ورحمه الله بشير ارجوك ادخل في الموضوع مباشره يا اخي انا والله العظيم الموضوع موضوعي موضوع هو موضوع غزة انت تعرف صحيح. ليس بغزة وحدها بس فلسطين كلها وليس بفلسطين كلها بل كل المسلمين اللي موجودين في اضعاف العالم صحيح. يعني في شيشان في بغداد وفي كل مكان انا والله العظيم قلبي منقطع يعني لا لا حياة لي على المشاهد ولا حياة لي وعلى يعني أن حكام العرب ولا ولا ولا يحرك ولا ح ولا جباب ولا أي حاجة يعني إحنا عت عت ننتصر على إسرائيل لازم أن نتوحد يعني أول حاجة يجب علينا أن حك نلا حكامنا ما يفعلون ولا حاجة يجب علينا أن نغيرهم يعني كل الملوك الموجودين أو الرعاتا كلهم عمال أمريكا وعمال اليهود مثلا أفغانستان كارزاي من هو كارزاي من وضع كارزاي في الحكم أفغانستان مشير فكرة, فكرة تك أنا يعني أفهمها والإخوة جميعا يفهمونها أنا معك أن أمريكا قاتلها الله لها سيطرة على العالم العربي خاصة والإسلام عامة لكني سأنتقل معك نقلة أخرى حتى نتكلم في شيء في فكرة جديدة علينا وإلا الفكرة التي تطرحوها فكرة صحيحة لكننا يعني تعبنا من كترة تردادها بشير ما هي مظاهر نصرة فلسطين التي صارت عندكم في المساجد في المراكز الإسلامية في أسبانيا طيب هنا في المساجد في, هنا في إسبانيا والله العديم ال اليوم في سلسلة الجمعة الن الامام خطب علينا عشان لازم مش مش المشك... فلسطين مش عايزة مال فلسطين مش عايزة ولا ح... يعني عايزة لكن عايزة شراب جنود وأنا يعني أنا فهم فهم الله خير بشير وبارك الله فيك صلى الله عليه وسلم وكن الأجر على غيرتك ففيك أنا أشكر الأخ بشير ونحن تكلمنا في هذا كثيرا حقيقة ذكرنا فعلا بأن إخواننا يعني يحتاجون إلى فتح المعابر إلى تمكينهم من دخول السلاح إليهم يا جماعة غزة تحتاج يوميا غزة تحتاج يومياً إلى تسعمئة شاحنة حتى يستطيعوا يستطيعون يبقوا أحياء تسعمئة تسعمئة شاحنة ما بين طعام و ودواء ونحن نفرح اليوم لما يقول إن إسرائيل تمحت بدخول عشرين شاحنة عشرين شاحنة كل ثلاثة أربعة أيام. وهم يحتاجون يوميا إلى 900 شاحنة يا أخي أنت, أنت لا تتكلم عن 100 ألف إنسان ولا 200 ألف إنسان أنت تتكلم عن أكثر من مليون ونصف الآن فيهم الأطفال وفيهم الكبار وفيهم الناس المرضى وما شابه ذلك يعني هذه القضية لا بد أن تصل إلى جميع العالم أن, ان هذا شعب فعلا الآن يجوع ويحاصر ويخنق كما يخنق الطفل الصغير وإن كان لا يزال الله سبحانه وتعالى يتخذ منهم سهداء ويؤيدهم لكننا ينبغي علينا نحن أيضا أن, ان نتبنى قضيتهم مثل ما ذكر الأخ بشير أنا حقيقة أطالب جميع إخواننا من حكام العالم الإسلامي عموما ومن حكام العرب خصوصا إلى أن يكون لهم وقفة جادة مشرفة في هذا الموطن اليوم وهم يستطيعون يفعلوا شيئا بلا شك سأستمع لك أيضا لكن فاتحة أختي فاتحة من هولندا تفضلي أختي فاتحة تفضلي فاتحة تفضلي أختي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ادخلي في التكلمة مباشرة أختي معك في موضوع تفضلي تفضلي ما معنى ال ثواني فقط انا ما شفت الشغلات كلها على تلفزيون والصوت غير واضح يعني كتير تدمرت لكن هيدا الشغلة يعني يعني شفت تمشي وما حدا عم يحكي على على شيء ويعني الكل ساكت لكن هيدا الشيء أنا ما خلاني اسكت ولهيك يعني اللي هو ما هو ما هو الشيء يمكن هذا ايخر اخر اتصال الي معكم بعد بعد ما مقنعت اهلي كتير اني راح اروح ان شاء الله هيدي الاسبوع الماجي على فلسطين ان شاء الله وبدي تدعوا معي وخلاص يعني شلون كيف ما حلص ما فهمت ما ما, و... ما فهمت رسالتك يعني كرهت هيدي الشغلات شفت شفتي فادي ارشدتني انت ستذهبين الى فلسطين بنفسك ستذهبين الى فلسطين ان شاء الله بإذن الله كيف ستستطيع الوصول الى غزة ان شاء الله رغب ان يعني رحت استقبلني رحت استقبلني اسرة فلسطيني هناك بعد يعني بعد ما حكيت معهم وكان عندي فاتحة. ما معهم. ماذا ماذا ستفعلين هناك اذا ذهبت ما هي فكرتك؟ طيب انت طارق سالم أنا تفضل عبد الرحمن كان لديك نقطة أنا أحبها عيدة رحمة أخوية فادي وإذا الله خير حرقته بتجعله أنه يستفز الآخرين حتى يبدلوا مزيد من العمل حسنا. في مدينة جدا يوجد العديد من المجموعات الشبابية التي تخدم قضية فلسطين والأقصى من قبل ما تبدأ الأحداث ومنها كثير من المجموعات منها ولله الحمد الشبابية ومنها النسائية مهتمة بالأطفال والنسائية مهتمة بالنساء في هذا المجال وشيء كثير الحمد لله عبدالعين. أحسن زائك الله خير من بصرات حقيقة الواضحة هذا أحد الإخوة ساء كسعاف الله خير كان لا يزال يعمل وقت القصف فعلا يعني وينقل إخوانه الجرحى ويحمل أجساد الشهداء ويعمل مع أنه يعني في وقت القصف والصواريخ من فوقه والقنابل من حوله ومع ذلك يعمل وقد استشهد ونسر الله تعالى أن من الشهداء معنى هذا التقرير لأجل أن نحرك النخوة على الأقل يا جماعة حتى في, في, في من يستطيعون اتخاذ قرارات بنصرة إخوانهم معنى هذا التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله بينهم كن مثلهم في جوهم ضعب, أصمتك ضعب أصمتك وصل القفق المتواصل وعلى الهبة النيران المتفاعدة والطرفان والشضايا المتناسرة تركسم صور الخوف والراضي في كل مكان وتتراشق الدماء على الأرض والجدران ولا يجوب في الشوارع حينها إلا أولئك الأبطال بسيارات الإسعار كان في صراخ ناس وعويل أبطال وكله سيطلعنا في المبنى وبدينا نفقد الشجاج اللي كانت مدمرة بكلية مدمرة وبدينا نطلع, نطلع الناس وصلنا تقريبا لطابق الخامس وحين احنا قد نضرب كمان مرة شايف وهذا دليل على انه عدو لا يحترم لا يطاقم أسحاف ولا يحترم الدفاع مدني ولا يحترم صحة ولا يحترم هلال ولا يحترم أي شيء ونحن مصرون على الاستمرار والثبات وطواقم الصحية جاهزة للاستمرار في تخليم الخدمة الصحية مهما كانت الثمان ودماءنا ليست أغلى من دماء الشهداء ولا الجرح لا يهمهم فواد الليل ولا برد الشتاء ولفعته لا يخفون رائحة الموت ولا أصوات الهدم والدمار يخاطرون بأنفسهم وأرواحهم صداء لله والوطن في لحظات يرسمون فيها صور الإنسانية الصادقة نحن الطواقم الطبية نعمل جاهدين بأقل إمكانيات متوفرة لدينا ومتاحة لكننا نفاجأ بأننا نتعرض للقصف من الطائرات الإسرائيلية وبالاستهداف المباشر للشخصيات الطبية التي تعمل على شاحة الميدان إحنا طواخم طبية نقوم بعمل إنسان ليس إلنا وحتى في التفقيه الجنيف إحنا محميين والحام ربنا لم تحمي سيارات الإسعاف هذه أصحابها من القتل والخطر فطائرات الاحتلال الإسرائيلية تخترق كل حقوق البشرية وتستهدف الأبرياء من المدنيين والنساء والأفصال وكذلك من ضباط الإسعاف والطوافم الطبية المرافقة لكل العديد منهم بركب الشهداء الشرفاء انضم إلى قافلة الشهداء الزميل الشهيد الدكتور إيهاب عمر المدون وسبقه قبل عدة ساعات الزميل الشهيد محمد أبو حصيرة استشهدوا وهم يؤدوا واجبهم ومهمتهم وعملهم وهم بزيهم الرسمي وبالبزة وبالسيارة التي تحمل الشارع الدولية دور مهم وبصمة واضحة يرسمها ضباط الإسعاف والطواقم الطبية في قطاع غزة في اوقات الشدائد والأزمات فقد تكون عدة دقائق كافية لإنقاذ حياة جريح من ساحات الموت الدامية بسم الله الرحمن الرحيم الانتصار الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو انتصار المنبادة وانتصار الدين الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتاب قصة أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم عليها قيود ذكر الله عز وجل أنه معروف في القصة أنه قتل الرجال والنساء والأطفال ومع ذلك الله تعالى لما وصف حالهم قال في آخرها ذلك الفوز الكبير كيف يا ربي فوز كبير وهم قتلوا نعم لكن لما بقيت قضيتهم وبقي دينهم ذلك الفوز الكبير ما هي مشكلة اقتلوني ما عندي مشكلة، لكن المبدأ الذي أنا أدعو إليه سوف يبقى من بعدي. هذا الذي يقع الآن عند عند إخواننا يا أخي، كلمني أحد الإخوة أمس يقول أخي الصغير عمره خمس سنوات نشاهد بعض الأمور في مما ينشرها الإعلام حول إخواننا في فلسطين، ومع الأسف أنا انا يعني أعيب على عدد من القنوات الفضائية التي لا لا تسمي إخواننا بالمجاهدين وتقول هؤلاء قتلى وكأنها لا تفرق أن تقول. قتلة من وقع من اللي سقط من اليهود عشرة قتلة وسقط من الفلسطينيين عشرة قتلة وكأن هذا النتن هو مثل إخواننا يعني يا أخي أنا أقلي جملوا العبار يا أخي سمهم مجاهدين سمهم شهداء يعني لطف في العبارة قليلاً فيقول إن هذا كان أخي أبو خمس سنوات ينظر وألتفت إليه وقال يا أخي أنا أريد أن يذهب جاهد فلسطين أنا أقول لو لم يحصل حقيقة إلا اشاعت مبدأ الجهاد في الناس وإحياء هذه القضية فهذه بلا شك تعتبر من الخير الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا هذا من عقيدته في السنة والجماعة كما أننا نؤمن أن القضاء والقدر بيد الله أن الله مستوى على عرشه كذلك من عقيدتنا أن الله تعالى لما يقدر لا يقدر شرا محضا يعني يقدر وقوع شيء هو شر 100% قد يكون شر 60% شر سبعين في المئة شر أربعين في المئة لكن يكون في خير يا أخي من الخير الذي حصل الآن في فلسطين أن العالم الإسلامي يهتز لأجل قضية واحدة واهتز المسلم الذي في أقافي استراليا مع المسلم الذي في جنوب أفريقيا مع المسلم الذي في الشرق والمسلم الذي في الغرب هذا بلا شك جماعة أنه مكسب والأمة تحتاج كل فترة إلى هزة تشعرها أنكم كما قال الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أنتم أمة واحدة على اختلاف ألوانكم أمة واحدة على اختلاف لغاتكم على اختلاف عاداتكم وطبائعكم وثقافاتكم لكنكم جميعا أمة واحدة لما تغتصب مسلمة في في, في العراق أو, أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في الصومال أو في غيرها تهتزون جميعا هذا من, من البشاء الحقيقة أو من المصالح التي نراها عند إخواننا من ذلك أيضا أن اليهود عرفوا أنهم لا يمكن أن ينتصروا كما أرادوا اليهود كانوا يظنون في البداية أضرب ثلاث أربع صواريخ لذلك من أول يوم مئة طن من المتفجرات هذا في يوم واحد من أول يوم ولما ضربوا ظنوا يعني هؤلاء مجموعة عيال ممكن تضربهم وتقتلهم فإذا هم الآن يدخلون غدا في اليوم الخامس عشر ولم يستطيعوا أن يوقفوا على الأقل صواريخ وتعلم أن الصاروخ بد له من منصة إطلاق يعني هذه الأشياء يمكن أن تكتشف ومع ذلك لم يستطيع إلى إلى اليوم إيقافها ولم يستطيعوا دخول الفدود. أحسن, الفدود أحسن صدقت هل تصدق أنهم إلى الآن لم يستطيعوا أن يدخلوا أيضا بين البيوت يا خلاص سبحانه وتعالى يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا لأن أنا أنا لا أنا أتعجب متى يقتنع فعلا بعض من بيدهم الأمر من من من المسلمين متى يقتنعون فعلا أن أن اليهود هم قوم جبنا يا أخي وصفهم الله تعالى يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومرائجدر والله يا جماعة لما لما بدأت اليهود بالضرب الجوي وجعلت قواتها البرية على الحدود كنت أقول في نفسي يا ترى هل سيدخلون بريا أم لا وكنت أشط في هذا وذلك أن الله تعالى قال لا يقاتلونكم جميعا بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي جيش يهودي أمام جيش مسلم هكذا يتقاتلون أو جيش يهودي أمام حتى جيش أي, أي جيش من الجيوش حتى غير مسلم بل في التاريخ كله لم يذكر أبدا أن اليهود وقفوا أمام جيش آخر هكذا رجل أمام رجل فيس, فيس لا يمكن أبداً ولم يقع هذا أنتم معي أي فهد هذا ما حصل اليوم يعني اليوم كان في برضو كمين نصب لثمانية جنود يهود م. داخل منزل دخلوا على أساس إنه يحتموا في المنزل هذا ودكت عليهم, ودك المنزل. عليهم الله أكبر بل إنني أنا أذكر عبد الرحمن حدثتني اليوم أنه نشر في الإنترنت بعض اليهود والإخوة قد أثرواهم. أنا قلت لك جب الصورة معك ما أدري جبتها ولا لا لا نشاهد الحلقة الجاية. الحلقة الجاية يعني إن شاء الله حدثني بأنهم قد, قد بل إن بعض القنوات قد يعني صورت القنص المقصود أن اليهود يقنا يقنصون يقتلون المقصود أن اليهود كنت أقول هل يمكن أن يدخل وينتصروا هم لما ينزلوا على الأرض ليس عنده من القوة والإيمان والال ما يستطيع بها فيها يثبت أمامها ولا يا أخي يا أخي حتى في في الصور التي تنشر في أيام الانتفاضة قبل, قبل أن يقع على غزة ما يقع عمرك رئيسك يهودي ماسك رشاش واقف أمام خمسة أو ستة ثلاثينين حتى لو كان معهم حجارة ما يستطيع دائما قدام طفل واقف دائما أو, أو أمام طفل أو تجد أنه يأتي ويفتح الباب باب السيارة. باب السيارة ويقف وراءه أو يقف أمام وراء جدار أو يحتمي وراء دبابة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة لذلك بنوا الجدار العازل ترى الجدار العازل يا جماعة كلفهم ملايين ومع ذلك لكن لابد هم طبيعته هكذا قرى محصنة مع أن البناء الجدران هي طريقة بدائية لاحتمال لا ليست كذا ممكن يضرب صاروخ أنت غبي تبني تبني جدار ومع ذلك هذه طبيعتهم يا أخي إلا مثل اللي متعود على الشحادة مهما كثرت فلوسه لنا لازم يشحذ إلا في قرى محصنة أو مورائى جذور بأسهم بينهم شديد ترى يا جماعة الآن في تل أبيب وفي غيرها اليهود أساسة منهم غيرهم بينهم مشاكل وبينهم سرقات وخيانات وإن كانوا يظهرون للناس كما قال الله تحسبهم جميعا المؤتمر الثلاثة ويجتمع باراكو أولمرت وليفيو نعم, نعم نحن جميعا وقلوبهم شتاء نحن نصدق كلام الله أكثر ما نصدق جلستهم على هذا الكرسي سأستمع مع عندكم معنا أختنا هيا هي الشطي كان لهم بصمة موافقة جزاهم الله خير نستمع إليها أختي هيا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله وبركاته مرحبا في البداية أشكركم شيخ على هالمو... هالموضوع الله يحفظك يا أخي الله يبارك في فيك يو... يعني إحنا جدا مفتنة يعني كشباب مسلم الله يسمحك هذا الكلام يوجي يجزيك خير ويحفظك يا رب أختي هيا يبدو كان لكم يعني يعني لكم بعض الجهد المتعلق بنصرة غزة يعني بصمة واضحة م. هل يمكن أن تشرحي لنا أختي هيا ما الذي عملتمه؟ طبعاً احنا كشابات مسلمات في دولة الكويت نحن نتخذ موقف إيجابي وقوي من هذه القضية في البداية عمل مسرحي كان العمل النسائي صدورة تحدث ثلاث آلاف فتاة العمل هذا كانت قصتها عن فلسطين جميل. وعن معاناة فتيات فلسطينية، جميل. والقصة ما، القصة نفسها كاملة كانت مأخوذة من قصص شهيدات فلسطينيات، قصص واقعية، جمعناها كلها، إيه نعم، ومش الله يعني بعد ما انتهينا من عمل اغلب الجمهور اللي طلع كان إحنا حاطين لقطة فلسطين عند الباب كانوا يتبنون ايتام فلسطينيين لشان هما يتكفلون فيهم، ممتاز. فهذا شيء من الاشياء اللي سوينا، هم قدمنا عمل كان عبارة عن مثل مناظرة بين فتيات الكويت وفتيات فلسطين. كل واحد فيهم شنو يحس تجاه القضية؟ كنو كنو شنو كل واحد فيهم من مواقع عشان يقدر يقدم حق هذا؟ فتيات فلسطينيات. فتيات فلسطينيات ممتاز. عايشين في الكويت. ممتاز. وفتيات الكويتيات. لازم أقرب، أسمع أسمع ش شنو شعورهم؟ ممتاز ممتاز زاك مالله خير. قمنا بعدها في حملة على المواقع الإسرائيلية في الإنترنت. كنا نتلقى المواقع الإسرائيلية ونشوف شنو الشركات تدعمهم، الشركات تتنزل فيهم دعاعات، وشنو الشركات اللي هم يظن يعني يحطونها في مراتب العليا كشركات ن ن الناس والشركات اللي تدعم المنتجات أو الشركات اللي قاعدة تدعم الجيش طيب هيا أنت دخلت على مواقع إسرائيلية باللغة العبرية. لا المواقع الإسرائيلي أغلبها حتى الموقع بزارة القارجية الإسرائيلي فيه باللغة العربية وفي باللغة الإنجليزية وفي باللغة العديدة ممتاز في أختي هيا شركات معلنة في داخل هذه المواقع أغلب المواقع ما حتى الشركات المعلنة ما كان لدينا الموضوع واضح لكن في موقع واحد كان اسمه i-help-israel هذا الموقع كان في كل أسماء الشركات اللي تدعمهم بالنسب إي بس أنا أقصد هل هذا ثابت فعلا هذه الشركات تدعم أم أنها أنا حركة سوقية من بعض التجار؟ لا لا هذه شركات ثابت تأمه تدعم حاطلك موقع إسرائيلي أيها الإسرائيل دوت كم حاطلك كل ش كل الشركات تدعمه عشان تشجع الإسرائيليين يشترون منهم فكل شركة وكم صد دعمها حق الجيش مو حق اليهود حق الجيش نفسه بس هذا أختها يا ثابت إيه ثابت هذا هو هذا موقع إسرائيلي ثابت وأكيد الموقع إسرائيلي يذكر ذلك إيه موقع إسرائيلي ييطلب من الإسرائيليين يشترون المنتجات اللي تدعم الجيش الإسرائيلي الموقع بالعربي ولا بالإنجليزي أو لا الموقع بالإنجليزي وفي بالعربي طيب و ما هي الشركات هذه حابين نتكلم إيه عطينا يا عاد نحذر الناس منها أوكي عندنا hotels dot com هذا موقع لحد الم حد الفنادق وال والذاكرة الطيران Starbucks Starbucks ستاربوكس الكوفي الكوفي هذه ها الكوفي نعم إذا انقطع يا جماعة ستاربوكس غيرها هذا أكيد يعني عندك جاب هذا شيء وايد استغربته جاب. جاب للملابس جاب. بنانا ريبوبليك جاب جاب للملابس ها. بنانا ريبوبليك للملابس أيضاً أولد نايفي للملابس أيضاً اللحظة جاب والثالث من أولد نايفي أول أول عندنا في جدة غيره بنانا ريبوبليك بنانا ريبوبليك طيب غيره أذن غير هذا دخل فيك من داخلين موقع كانوا معطين جوائز حق أكبر شركتين يدعمون ال ال الجيش الإسرائيلي ما هي كانوا أكبر أكبر شركتين الشركة الأولى جونسون إن جونسون جونسون إن جونسون هي صعبة حق كلير لكلير ووو وحق الأطفال هذه أي نعم في حق الأطفال أي شعبوا أشياء تجميلية آه وثاني جونسون و... وشركة بانيكا سيرالي هي شركة الكيك سيرالي كيك سيرالي <تصفيق> إينام اسمها ساربي بي بديللي ساربي ساربي ساربي ساربي بالقلب طيب <تصفيق> الساربكس داخلة في الموضوع يبدو أي ساربكس موجود اه والشعر حقها يبدو لي فيه ال المرأة التي كانت الأميرات اليهوديات السابقة إينام إذا ما ما أجمل هي خلك معنا على الخط يعني ما أجمل يهولي أخو الأخوات النسبة للساربكس وغيرها أن نثبت لهم أننا نستطيع أن نجعلهم يخسرون يعني ساربوكس كم عندنا في المملكة كم مقر يمكن, يمكن عندهم ما لا يقل عن مئة مثلا محل في المملكة مثلا يعني بل أنني أنا ساكن أمس في بعض العمائر المجاورة للحرم حرم المكي وموجود فيها ساربوكس مع الأكثر المقصود يعني نريد أيها الإخوة من اليوم لا نشرب ستاربوكس نصرة لإخواننا إذا ستاربوكس يباع هذا بعشر ريال يعجب الريال منها يشترى بها رفاصة تكون في صدر أخ مسلم أو أخت مسلمة بما أنه بهذا الحال فشرعا لا يجوز يحرم الشرب من هذه والتعامل مع هذه الشركة بما أنه ثبت عندنا وأنا ثابت عندي من قبل بس حبيت الأخت أنها تتكلم ولقرأت في الإنترنت في عدة مواقع ما يثبت أن الستاربوكس فعلا فدعم الجيش الإسرائيلي فرأيت صور للجيش الإسرائيلي وهو عنده في سكاناته العسكرية وذكر بأنها بالمجان لهم تقدم وتقدم لهم بالمجان لذلك ما دام أنه ثبت عندنا أن هؤلاء يظاهرون الذين كفروا علينا فلا يجوز شرعا أن يشترى منها ما دام أنها فيها دعم لأولئك ما دام فيها دعم للمشركين ولليهود أختي في شيء آخر حبيت اقول بالشغلة اهم اضافية احنا سويناها سوينا حملة توعية حق الاجانب داخل الكويت عن, عن رؤيتنا حق القضية الفلسطينية لكن اغلب الاجانب اللي عندنا جايين لكويت حيشون فيها سنة أو سنتين وحيشون حق بلادهم في النهاية تحبينا <تصفيق> نحن نوصل لهم إحنا شو ننظر حجة ما هي الطريقة هي اللي فعلتوها وزعت عليهم أوراق ولا كيف لا لا أغلبهم مقابلات يعني حتى اليوم اليوم إحنا كانت آخر مقابلة عندنا مع واحدة مع واحدة أميركية كنا نقعد معهم ونوريهم يعني يعني نناقشهم بالموضوع إنه مثلاً إحنا القضية عندنا ن ننظر لها من منظورين وهي منظور إنساني ومنظور حق منظر أدل فهذا هذا الطرح اللي عبدينا إنهم أغلبهم مو مسلمين فكانوا نطرح لهم القضية من هالجانب يعني موضوع إنساني وموضوع عدل لأن الحاج لازم يرجحك أصحابه الله يجزيكم خير لقينا تفاعل جدا جدا جدا, جدا لا الله و... لا يحرمكم الأجر اختيهاي وسل الله يثبتنا وإياكم على الخير ويجزيكم خير رجزة بارك الله فيكم حقيقة يعني أنا علقت مكالمتها على على هذا الأمر وأنا أقول حقيقة يعني ينبغي على المسلمين فعلا إذا كنا جادين في نصرة إخواننا ألا ندعم أولئك الكفار يعني مع الأسف بعض البلدان المجاورة لإسرائيل تدعمها سنويا بسبعة مليار متر مكعب من الغاز. يا أخي أوقف الآن أغلق الغاز. لا لا لا ترسله إليهم. بين لهم أننا يعني نغضب ل لإخواننا. الله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن هذا وجوب أن عليكم النصر. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم نقدير. الذين أخرجوا من ديانهم بغير حق إلا يقول ربنا الله يا لماذا يقتل لماذا تقتل حماس؟ تقتل حماس لأن الشعب اختارها ولأنها تحكم بالشريعة ولا وضعت يدها وخفضت رأسها لئلاءك اليهود لأن عندها عزة جاء اليهود أجل أي يركعوها ولا يستطيعوا الله تعالى أمرنا أن نصرهم فأنا أأسف حقيقة لي لعدد من الناس الذي لا يهمها أن يشتري من محلات التي هي تدعم اليهود لا يهم بعض من ملاك القنوات مع الأسف أن لا يتبنى القضية أبدا. وترى إخواني يقتلون في كل مكان وهو يلهي الأمة بأنواع الفيديو كليب وما شابه ذلك هذا بلا شك حقيقة أنه يعني يعتبر يعني سواد وجرح في جبين الناس الذين يعني يفعلون مثل هذا نعم يا ياسر كان عندك نقطة لي لأنك بتذكرها من صور التضامن اللي هو تربية النفس الأهل على التفاعل من حدث رجال تحصل في غزة شاهدني بعض الأذكار والمبادرات عن طريق الإيميل والإنترنت انا أذكر بعضها اللي هي جتني مبادرة غريبة بس اتوقع انها ممكن تكون مفيدة أه. اللي هي اسمها مبادرة اليوم المظلم موجهة للبيوت خاصة انه يعني نظم الأطفال بالعيش في الأجواء اللي عيشوها في في غزة نص النور يوم كامل للتعاون للتفاعل بالأحداث في يوم التأبين عن الرأي في المدارس. عن طريق الكتاب أو الرسمة أو التنثير أو اليوم المظلم انا ما فهمت جيدا يعني موجه للبيوت أنه للناس يعني انه اليوم يوم معين نبس النقل ليجل أن نعيش, نعيش بأفضلاء بي... هذا هو هذه الفكرة المثالية في يوم التجرع وفي القيام بعمل خيري بيمانية أخواني في فلسطين كالصيام أو العمر البعض اللي, اللي ما حجر يعني قصدك أن أن يصوم الإنسان بنية أن للصائم دعوة مستجابة دعوة في صومه ودعوه عند فطره وبالتالي يعني يستجيب الله تعالى له هذا, <تصفيق> هذا أمر حسن ياسر وأنبه إلى أن الاتفاق على صيام يوم معين هذا ليس أمر مشروعا يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني لأجل جراح المسلمين الذين في مكة كانوا يتفقون تعالوا نصوم الاثنين الجاي تعالوا نصوم كذا لم يرد لكن لا يمنع أنني أصوم بنية أن يكون الدعائي مستجابا آه وبالتالي آه أدعو لي أخواني هي يعني كان بالذات يوم عشوراء أحسن في يوم عشوراء طبق, طبق. وكيف يسكفت الاستغفار بنية أن الله يغفر حولناك ولا شك أن الاستغفار قال الله عز وجل فيه فقلت استغفر ربكم أنه كان غفار ورسل السلام عليكم ويدراركم بأمواني وبنين ويجعل لكم جنات يعني الاستغفار له تأثيره فالإنسان إذا استغفر بنية أن الله تعالى يغفر ذنبه ويستجيب دعائه حم. بلا شك أنه إن شاء الله تعالى يكون فيه نفع نعم يا شيخ عبد الرحمن طيب. يقولون أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو اختراع المستقبل جميل. فعلينا أن نخترع المستقبل. يعني لا ننتظر و... الأحداث، أصنع الأحداث. أنا. اصنع الأحداث واصنع المستقبل الذي تريده أنت. عندما إن نترك الأمور تجري كيفما تشاء، فستأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. جميل فستأتي أحداث ونزع نقول ليش صار كذا؟ طب إذا ما سويت شيء، إذا ما أعدت لهذه اللحظة والاختلافات المستقبل، استمرار التفكير في المرض وفي آلام المرض يزيدك مرضا ويزيدك ألاماً. نبغى ننتقل من مرحلة التفكير في المشاكل إلى التفكير في الحلها. في الحلول. أنقل تفكيرك إلى ما بين يديك، إلى مواهبك، إلى قدراتك، إلى إمكانياتك. أم بعضهم يقول أنا والله ما عندي شيء أقدمه أو ما ما عندي مواهب صوتي مو حلو أو ماني ذكي أو إلى آخرهم نقول انظر إلى المتنبئ واعتزازه بذاته إذا يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى الأدب وأسمعت كلمات من به صمم شوف كيف العزة وال يعني الفيطة الفيطة أنت عظيم. فلا تحتقر نفسك إن احتقرتها فأقول لك لا يستطيع أحد أن يركب ظهرك إلا إذا كنت أنت منحني جميل. ويجب أن تكون أهدافك كبيرة بما يكفي استخراج ما لديك من مواهب ومن قدرات وجميل. حقيقة هو الذي ينظر في حال السلف في حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآلام التي وهذه مسألة مهمة جدا الآلام التي كان يراها في أصحابه يرى سمية تعذب بلال وخباب وغير ذلك لكن ما كانت تشغله عن قضيته ومشروعه في الحياة أنا عندي مشروع في الحياة خدمة هذا الدين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وضع بصمات في الأمة هذه الآلام التي أراها مثل ما ذكرتها عبد الرحمن لين بغي أن يشغلني التفكير في هذه الآلام عن مشروعي الذي في الحياة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يرى بلال ما يستطيع أعملك شيء يا أهل ياسر صبرا إنه عائلة كاملة تعدى إنما عيدكم الجنة مربي خباب مربي على النار يا خباب لا أستطيع أن على شيء ويذهب مع ذلك ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند بلال يبكي ويجلس يتكع عند رخلة سمية يبكي أو ما شابه ذلك لا ما كان يفعل ذلك عليه صلى والسلام إنما كان يتركهم ويدعو الله تعالى لهم ويذهب يدعو فلان الإسلام ويدعو يمشي في مشروعه أنا أقول كذلك لنا جميعا لابد يكون لنا جميعا لا بد لكلنا مشروع مع الإسلام. مشروع مع الإسلام إما دعوة إلى الله إما نشر لفكر إسلامي إما قيام على موقع إسلامي إما قيام على فقراء أو مساكين إما أي بصمة تضعها في الأمة اهتمام بمسجدنا إما يعني إذا رأيت اليهود يفعلون ما يفعلون بإخواننا في غزة أنا ما أستطيع أني أجاهد معهم ما أستطيع أوصل لهم سلاح إذن هذه البصمة ما أستطيع أن أضعها في الأمة ماذا أستطيع أن أفعل عندي مشروع آخر لا تقف عند الباب المغلق، فإن الماء لا ينتظر المجرى. إذا الباب مغلق أمامك وترى إنك لازم يفتح، لو سجلت تضربه من اليوم إلى قيم سعى لن يفتح. يا أخي افتح باباً أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أغلقت مكة أمامه ثلاثة عشر سنة، يدعو يدعو يريد يقيم دولة الإسلام في مكة، ما استطاع ماذا فعل؟ ذهب يطرق باب الطائف. ما ما فتحوه له باب الطائف وقابلوه عليه الصلاة والسلام بما لا يليق، فرجع إلى مكة ثم فتح باب آخر في المدينة. حتى فتح له بعد ذلك الباب الأول الذي في مكة نحن كذلك ينبغي أن نكون على هذا الحال لا نبدأ يعني نبكي على جراحنا بل نستعمل لا تبكي على يدك المقطوع لكن استعمل بقية جوارحك الموجودة بقية أجزائك هذا فعلا يا جماعة الذي ينبغي أن نكون عليه وإلا لو كنا كل جرح للأمة سيمنعنا من العمل ونبدأ ننظر إليه ونبكي فنحن مع الأسف في كل يوم نطعب صلى الله تعالى أن ينصر دينك ايوا نحبه فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله بينهم مثلهم في للتواصل مع البرنامج ضعب أصمتك. ضعب أصمتك. إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net او البريد الالكتروني بصمتك <تصفيق> ات اقرأ تي في او الموقع الالكتروني <تصفيق> www.harizi.com <تصفيق> اخر موعد الاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء لا تزيد المادة المرسلة عن ثلاث دقائق يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أيها الأخوة ونحن في القسم الأخير من البرنامج وما أسرع ما مرت يعني دقائقه ينبغي علينا لما نقرأ مثل هذه النصوص الشرعية التي التي ذكرناها أن نؤمن بها إيمانا تاما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم أقول لإخواننا في غزة إن كانوا يستطيعون أن يرون وإن شاهدون ولا تهنوا في ابتغاء القوم يقول الله إن تكونوا سالمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ويقول الله عز ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين والله العظيم أن, إن قرار مجلس الأمن اليوم أنا كنت أقول لكم قبل قليل في الفاصل ذكرني بما حدث أيام البوسنة أيام البوسنة اشتغلت سرب إبادة لإخواننا وقتلا وأمريكا تتفرج وأعضاء مجلس الأمن يتفرجون والاتحاد الأوروبي ما كان في الاتحاد الأوروبي لك الأيام لكن دول الأوروبية كلها تتفرج وإسرائيل الكل يتفرج هم مسلمين يقتلون يعني فلما اصطفى المجاهدون ودخل إليهم بعض العرب و. رتبوا كتائبهم ورتبوا نفسهم وبدأوا يقاتلون جهادا في سبيل الله وبدأت الانتصارات واستعادت بعض المدن التي احتلها الصرف تحرك مجلس الأمن وأصدر قرارا بإيقاف اطلاق النار وأقبل بقوات النية وغيرها لأجل حفظ السلام إلى آخر ذلك سبحان الله طيب أين كنت مثلات أشهر مجلس الأمن شب بالله عليك متى اجتمع مجلس الأمن وأصدر قرار بإطلاق وقف النار صباح اليوم أو مساء الأمس شوف يعني متى لما دخلت إسرائيل بريا وتورطت صار لها الآن أسبوع تقريبا داخل بريا وقتل فيها الناس ولم تستطع إلى الآن تحقق نصر ولم تستطع أن تدخل بين البيوت والإخوة في كل موطن والإخوة المجاهدون يقفون لها من أمثال وقلوبهم فعلا قلوب شجاعة ووافقة والله تعالى إذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب صنع العاشيب لذلك شوف لما, لما تورط مجلس الأمن والنصارى وأحفاد ال ال ال اليهود لما رأوا فعل ورطة إسرائيل قالوا تعالوا وأوقفوا إطلاق النار وسررت حقيقة وكان فادي ذكرها قبل قليل أن الإخوة في حماس رفضوا قرار مجلس الأمن قبل أن ترفضه إسرائيل لأن إسرائيل أعلى بعد ذلك قالت أنا غير موافق على طرار من المنم ما أنت عضو في المجلس ولكي حق الفيتو وغير ذلك لكن سبحان الله يعني الأمر كما قال الله عز وجل يعني ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون ولا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم لعلون كنتم مؤمنين معنى الدكتور الدكتور الله الشواهنة من الأردن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هنالك دكتور عبد الله. دكتور عبد الله أستاذ بجامعة شريعة في الأردن. مرحبا بك. دكتور عبد الله أنت كنت تدرس أظن في في بعض الجامعات في غزة أو فلسطين ولا؟ أي نعم في فلسطين في الخليل. في الخليل. نعم. وكان لك علاقة أظن بالدكتور نزار ريان رحمه الله. رحمه الله. نزلت على نزار من الشهداء. دكتور عبد الله أنت تكنت مدة في فلسطين؟ نعم. طيب كم المدة التي سكنتها قبل أن تنتقل للجامعة في الأردن ثلاث سنوات طيب أريدك أن تشرح لي يعني نفسية الشباب الفلسطيني الذين كانوا معكم في الجامعة والذين ولدوا أيام الاحتلال ونشهوا أيام الاحتلال وربما درسوا في مدارس يقوم الاحتلال على بعض مناهجها هل فعلا أفلح الاحتلال في ترويض هؤلاء الأبطال وفي إذنانهم أو إسقاط العزة من نفوسهم فضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى م. آله وصحبه أجمعين ورحب بك أبو عبد الرحمن وفادي الله. وياتر وعبد الرحمن ما شاء الله عليهم الشباب م. حقيقة فريق عمل رائع يعني ما شاء الله ويذكرني حقيقة بالشباب الذين كانوا معنا في جامعة الخليل يعني بصمة حقيقية هؤلاء الشباب دائما تفرح بهم لم يستطع لم يستطع الجيش الإسرائيلي بكل قوته و محاولة التحقيق المستمر والدائم مع الطلبة. وتخيل دكتور بأنه كان يأخذ الطلاب في الفصل الأخير من السنة الرابعة، وهم في آخر فصل لهم في الجامعة، فيضعهم شهرين، ثلاثة، أربعة في السجون وأحياناً ثمانية شهور، ويأخذون يعني يطلبون مني إنه دكتور عبد الله رحنا على السجون قدم لنا امتحانات هناك. لم يستطع الجيش الاستغلال. وفعلاً تذهب وتختبرهم في السجن. أي والله أي والله كنا نذهب ونختبر الطلاب وعلامات موثقة ولا يوجد فيها يعني يعني تجاوز مثل ما يقولون أو طبعا طالب على مزائدة أو ناقص أبداً وتسجل لهم الطلب في في محصلتهم فإن نجحوا نجحوا وإلا عاد المادة مرة ثانية حقيقة رائع. يا دكتور ويتخرج وهو في السجن. ويتخرج يت... عندنا الشباب تخرجوا ماجستير ماجستير أخذوا الماجستير وهم في السجون والحمد لله بعزة وكب... وكبرياء وشهامة ونخوة عربية إسلامية بالرغم من وضع السجن دكتور هل حدثك أحد من من كانوا مسجونين عند إسرائيل هل حدثك بوضع السجن الداخلي وإهدار كرامة الإنسان فيه في بداية التحقيق هم يأخذون الشاب بطرة معينة وقد يعني قد لا تتجاوز الشهرين أو ثلاثة في هذه الفترة حقيقة يعني يفعلون الأفعال من من المحاولات من أجل كسر إرادته ومن أجل أن يعترف بأمور معينة أو لأي جهة ينتمي أو ما شابه ذلك ولكن حقيقة في النهاية لم يستطيع لا يوجد عندنا يمكن ثلاثة في المئة أو في فقط من الشباب الذين أخذوا إلى المحاضرات. معسكرات الاعتقال الذين قالوا بأننا نتبع جهة معينة أو نفعل شيء معين إرادة حقيقية أنا أريد أن أقول للناس من خلال برنامجك أن الإرادة التي موجودة الآن عند الشباب اليوم الشيخ ناصر العمر الله يحفظ نبه على نقطة مهمة جدا لابد أن ننبه عليها وهي سنة مفقودة القنود في الصلاة وأخونا عبد الرحمن قبل قليل أو ياسر نبه على موضوع الصيام أنا أقول هذه الأمور جعلت إسرائيل الآن تقول بأن الذين يقاتلوننا أشباح أشباح يخرجون لنا فحينما نراهم نريد أن نفعل شيئا نبحث عنهم لا نجد أحد يعني هذا من الدعاء حقيقة لا يستطيعون والله هناك آلاف المقاتلين المجاهدين الذين نفتخر بهم والله وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا الشهيد الدكتور ميزان ريان أبو بلال رحمة الله رحمة واسعة. نزار يان يا شيخنا ألق كتاب في السجن، ألق أحد كتبه وهو مسجون عند اليهود وأكمل الكتاب وهو مسجون عند الصمصطا. طيب دكتور عبد الله. دكتور, دكتور عبد الله نزار رحمه الله كان يعني يعلم أن بيته سيقصف. طبعا من طيب, أول طيب دكتور لماذا لم يخرج من البيت؟ أنا أقول لك يا شيخنا هذه فتوى. الشيخ هو محدث وهو من تلاميذ الشيخ الألباني نعم. وهو تخرج من جانعة الإمام محمد وتتلمذ قليلا على يد الشيخ بن باز رحمه الله نعم. وكان يذهب إلى مكة من أجل حضور دروس الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو أصدر فتوى كما أصدرت أن تخبر قليل فتوى بالمقاطعة لهذا المطعم أو هذه المشروبات أو غيرها الآن هذه الفتوى على ذكر بن عثيمين أه. أنبه المخرج جاهزونا فتوى الشيخ بن عثيمين التي معنا اتفضل يا دكتور فأخون الله يرضى عليه أصدر فتوى قبل أشهر وفتوى قبل سنتين هذه الفتوى بتحريم تحريم خروج المجاهدين من بيوتهم عند القصر لأن إسرائيل تريد أن تدع يا أخي. دكتور محمد المسألة في غزة الآن مسألة إلغاء القضية الفلسطينية الشيخ نزار كان منتبه إليها هم يريدون إلغاء القضية الفلسطينية يريدون أن الفلسطينيين في غزة يذهبون إلى مصر إلى منطقة العريش ورفح المصرية ثم تؤخذ ثم تؤخذ غزة إلى مصر ويعاد الفلسطينيين بإدارة مصرية وتعاد الضفة الغربية بإدارة أردنية فتصبح عندنا إسرائيل الأردن مصر لا يوجد شيء اسمه فلسطين. من أدل ذلك أخونا نزار أفتى فتوى تحريمية تحرم الخروج من البيوت إلا عند الضرورة القصوى وشيخنا كان مسجد الخلفاء الراشدين قريب على بيته جدا هو خرج من المسجد بعد أن جلس مع الشباب وذهب إلى بيته ولكن العدو كان قد ترصده فضرب صاروخا عليه وعلى زوجاته وأولاده رحمهم الله, الله جميعا رحمه إذن هي فتوى, فتوى مجاهدة حقيقية أراد أن يعتلي بها وأن يرفع الأمة بها الله ونجح فيها والله لم يحدث لأحد من أبناء فلسطين أن استشهد هو وزوجاته الله وأولاده الله وبناته وأحفاده حفيده أسعد الذي كان يمسك به في حضنه وشلون الصفين يا شيخنا عمره أقل من سنة شلو الصفين نصف من الرأس لا يوجد شيء ونصف من عند صغره وتحت. كان يغسله بيديه رحمه الله ما ما كان له عشر دقائق دخل بيتها ولكن الله كتب له ذلك يمسسكم قرح فقد, فقد مثل القوم قرح مثله وتلك الأيام نداويها بين نداولها الناس بينا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين خير دكتور عبد الله وبارك الله فيك وصل الله لا يحرمك عظيم الأجر وجل السواب أنا حقيقة أعلم أن المتصلين كثير من كل مكان والمخرج يذكر لذلك مرارا لكن يعني ضغط البرنامج يجعلنا أحيانا تذمأ من بعض الإخوة ثم أيضا أن بعض أحبتنا وإخواننا من المتصلين يعني أحيانا لا يكون عنده نقطة مركزة يستطيع أن يختصرها في خلال عشر ثواني أو خمسة عشر ثانية والبث نحن نهتم حقيقة أن نوصل أكبر عدد من الرسائل إلى إلى إلى إخواننا يعني قبل أن نختتم معهم. طيب أسمع اللي عندك في هذه معنا ثلاث دقائق. أنا في عندي سؤال يقول متى سيخاف اليهود من المسلمين؟ جميل. جولد ماير رئيس الوزراء السابق للإسرائيل قالت كلمة سنخاف من المسلمين عندما آه. نرى أعدادهم في صلاة الفجر آه. جماعة نفس الأعداد في صلاة الجمعة. وهذه الكلمة تجعلنا أن نحن نقف إنه كل واحد منا يجب أن يسقح نفسه. يعني كإنسان يجب أن كل واحد إنه يصلح نفسه حتى نقدر إنه نوصل لهذا الشيء اللي هم ما هيخافوا منه آه يعني هم كأشخاص عارفين إنه ما هيخافوا منه اللي في هذا الشيء أحسن. مثل ما قال الله ولين ينصر أن الله من ينصره الله يذكر يا فادي معناه يقول خبرق ما عند دقيقة تاني ونصف دقيقة تاني منها نخرج للواجب الجزء الثاني من الواجبات ثم نعود إليكم بإذن الله أنا دريت أن خالتي المسلمين في غزة وشافنا ربي ينصر من اليهود الشرعيين وأن عصى صحباتي وش وزيّن عمل عشان عشان في المطين وأن صحباتي هم يقولون يرفعون للسمين والحين أبغي مثلاً في السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته. أنا أقوم الجزائر أبعد بهذه وزارة إلى أهل غزة وأقول لهم اصبروا يا أهل غزة اصبروا يا أهلنا إن الله معكم وثم إن الله معكم وإن جميع الشعوب العربية معكم والشعوب المسلمة معكم إن إن شاء إبن الله يوم النصر قريب إن شاء الله اصبروا واصبروا إننا معكم لحما ودما وروحا إن جسدنا هنا بالجزائر ولكننا عقلنا هناك به غزة إن شاء الله إن شاء الله يا رب صر هذا القوم العزيز يا رب لسدى إخوتنا في غزة يطلمون يا رب يا عزيز يا رب السلام عليكم لا إله إلا الله العظيم والعليم لا إله إلا الله رب العرض العظيم لا إله إلا الله رب السماوات أب السماء ورق الأرض ورق العرق الكريم اللهم منذل الكتاب وسائع الحساب ثم من الأخذار اللهم أرزيهم وتنسلهم اللهم اجعلنا عليهم سمين كثمين يوسف أرزيهم وتنسلهم اللهم اشجد وابقتك عليهم اللهم عليه من قال فينا كلمههم وانفي في قلوب كن بينهم كن مثلهم في جو بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام نحن مع هذه الآلام إلا أننا نتفاءل بنصر الله تعالى لإخواننا والله تعالى ناصر دينه ومعز كتابه وإن نزل بنا شيء من البلايا أو الرزايا إلا أن الله تعالى يجعل هذه المحن في طيها منح فأسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين اللهم إننا نسألك أن تسجد رميهم اللهم صوب آراءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم داو جرحاهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم تقبل, اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم يا حي يا قيوم اللهم سكن رعبهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم زد إيمانهم يا قوي يا عزيز اللهم علينا عجائب قدرتك في اليهود اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام ربنا عز وجل على كل شيء قدير ينبغي أن نتساءل وأن لا يقع في قلوبنا اليأس هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته